يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم, إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بِالْمَوَدَّةِ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم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 وَمَا مِن مَّن يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ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 إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أصوات حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان الله واليوم الآخر ومن يتول فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد عسى اللَّهُ أن يَجْعَلَ بينكم وبين الذين وَدّ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ الله إِنَّ اللَّهَ يحب المقسطين. إن مَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُوَلُّوهُمْ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فتمتحنوهن الله اعلم بايمانهن فإن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهما أنفقوا ولا جناح عليكم أن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 أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها